الحمد لله العظيم الشاني في كل يوم ربنا في شاني ثم الصلاة على النبي محمد خير البرية سيد الأكوان أهل العقيدة شمروا وتكاتفوا في قولكم وفعالكم بوزان وامضوا درب الخير وعلوا شأنه واستبشروا بالنصر والرضوان أنتم حمان الدين فابنوا صرحه صرحا عظيما شامخ البنيان أنتم هداة الحق في غسق الدجا فاستمسكوا بالحق والإيمان فلتستفيقوا ولتهبوا إخوتي وترفقوا في النصح للإنسان إني أهيب بإخوتي أن يجمعوا لبناء صرح الحق دون تواني وترحموا وتعاونوا إن رمتموا دحر العدا وإغاظة الفتاني يا أمة منها جه التوحيد فلتتراحمي يا أمة الفرقان إني أرى شبحا مخيفا محدقا بصفوفكم يا جرة العقيان قوموا بعزم وارحموا إخوانكم وتأهبوا للعرض والميزان وتذكروا يوما عبوسا آزفا فيه الحساب وصليه النيران ودعوا الخلاف ولملموا اطرافكم وتمسكم بالشرع والفرقان واستمسكوا بالعروة الوثقى ولا تستسلموا لحبائل الشيطان وتذكروا يوم القيامة دائما يوم يشيب مفارق الولدان رباه أشكوا ضعفنا وهواننا وشماتة الأعداد والبهتان شبح ره هيب فيه فرط صفوفكم ووقوعكم في الظلم والهجران، فلتتقوا الله الرحيم لعله ينجيكم من موقف الخسران. شمت الأعد وانبروا لحصارنا جراء بعض جهالة الغلمان. إن القلوب بلقت تنافر ودها وتباعدت في السر والإعلان والشامتون بنا تجمع شملهم وقد استغلوا فرقة الإخوان رباه من يدعو صيحابي إلى جمع الصفوف بشرعة الرحمن ما هذه الأحكام تصدر فجأة بالظلم والتبديع والهجران وتصدر الأحداث للفتن التي لم ينج منها العالم الرباني قام الأصاغر يرجفون بلمزهم بالبتر والإلزام والهذيان يا شيخنا المفتي تدارك امرنا بالنصح والتوجيه والتبيان هبوا سليل المجد مع اخوانكم درر الزمان كصالح الفوزان وكذل حيدان الذي أفضله معروفه في سائر الاوطان يا شيخنا المفضل عبد المحسن ساهم بجهدك يا أخ العرفاني يا ربي الخير وادع شبابنا واجهد لرأب تصدع البنيان هذا معالي الشيخ صالح دائما يدعو الشباب بعزمه وتفاني سيروا على النهج الصحيح وشمرو وتنافسوا في البر والاحسان وكذا الفقيه شيخنا اكرم به ينهى اصيحه عن الشنان واخي عبيد جهده متواصل يدعو الى الحق العظيم الشاني يا صفوة الأشياخ اعلام الهدى هات الدوال تشتت الخلان أنتم حمات الدين علية قومنا قوموا برأب الصدع كل اوان وختامها أدعو إلهي مخلصا بنجاح مجهود صمام اماني صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح قمري وغرد ثاني